كان فيه زمان أسرى مسيحية رجل تائيه ومراته أفق مية كان فيه زمان أسرى مسيحية رجل تائيه ومراته أفق مية رفعت ايديها لسه موناد بدمع عينها وقلبها بيقول يا رب نفسك ولاك ويكون على اسمك يحمل كتابك يخدمك ويسير على رسمك يا رب نفسك ولا ويكون على میرک تا کی درد بیسم ناول دعا هیچی و للعلاج لجيل ورجيل لازم كل قلب رفض ان هو يكون شريف ما حد غير حب المسيح يمشي له اي طريق لازم كل قلب رفض ان هو يكون شريف غير حب المسيح يمشي له اي طريق البورفرا لكن الطريق لا كان شو كله كان فيه طغا ووالي موجود لكن الطريق ما كان شو كله ورود كان فيه طغا ووالي موجود أمر كله يزجد لأصنامه وينسى ربه وينسى أي وعود لكن كل قل لي غير ويرموه ما غير ويرموه لغير البار ضربه لكن كل قلب رفض لغير ضربه